كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك آيات لا لأولنها منها خلقكم وفيها معيدكم منها خلقكم وفيها معيدكم ومنها مسرجكم تعظ أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأذى قال أجهتنا لتخرجنا من أرضنا بصحرك يا موسى فلنأتينك بصحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا مصنفه نحن ولا أنت مكانا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذا لنساحرا جاءكم من ارضهم بسحرهما ويجهدا بطريقتكم المسله فاجمعي كيدتهم ثم فشا وقد افلح اليوم من استعلى